يا قلب ابكى كل فراق وصدقهم اصبح نفاق ما شفا ولا كل وفاء اخلص عناقهم عناق اخلص عناقهم عنا يا قلب ابكى كل فراق وصدقهم اصبح ما شفا ولا كل وفاء اخلص عناقهم عنا عناق بس بدلونا بال من الصبر منهم وضاك يا قلبي لا تبكي كفا انسى ترى رجعهم رفاك يا قلبي لا تبكي كفا انسى انسى ترى رجعهم رفاك يا قلبي ابكي كل فراق وصدق الو وفى اصبحنا ف ما شفى ولا كل وفاء Lassaradik är en annan Och ähbär att dvåg dem dfå Yrðun dem dm'rkira Och ähbär att dvåg dem dfå Yrðun dem dm'rkira Yrðun dem dm'rkira Ja gafet älskar kallfraat Och södketum أصبح nifat Ma shafet eller är en يا قلب be up, keep a jag music home as bag in a fellow, my shafun will let you